وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يقول ابن الجوزي رحمه الله ومتى اشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل وقل قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف فعجل لي العام الذي أغاث فيه وأعصر يقول إذا اشتد عطشك إلى ما تهوى ستموت ويقتلك هواك ويغلبك في هذه الجولة وأنت لا تريد أن تقع في هذا الهوى فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل ألا وهو رب العالمين تبارك وتعالى والاستعانة بالله تبارك وتعالى فيها عز الدنيا ابتداء وشرف الآخرة انتهاء وما أجمل ما قاله الفضيل بن عياد وهو يجب يكلم رجلا ويريد أن يضرب له مثلا بعداوة الشيطان وكيف ينجو قال له إذا خرج عليك كلب الغنم ماذا تفعل قال أرميه بحجر قال فإن رجع إليك قال أرميه بحجر قال فإن رجع إليك قال أرميه بحجر قال الفضيل هذا أمر يطول فقال الرجل وما العمل يا أبا علي قال عليك برب الكلب كل لصاحب الكلب امنع كلبك عني خلاص يبقى استرحت لا كل شوية تبحث عن حجر وتضرب الكلب وعدين يرجع إليك إذا انتهت الحجارة عقرك الكلب لا انت اذا قلت لرب الكلب اي لصاحب الكلب امنع كلبك عني استرحت يريد الفضيل ان يقول كلما هجم الشيطان عليك ماذا تفعل يقول ارده بحجر مثلا فان رجع اليك لان الشيطان لا يبل مطلقا أنه قال لرب العالمين فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين والناس في الإقبال على الله تبارك وتعالى أنا أقصد المفلحين منهم على نوعين مخلص ومخلص أما المخلص فهذا ينهزم جولة ويهزم جولة وقد ينهزم عدة جولات لكن يختم له في النهاية لكن عذاب أليم ملاحات الشيطان عذاب أليم أما المخلص فهذا الذي لا يقدر الشيطان عليه المخلص هو من أخلصه الله لنفسه فقد أحاطه برعايته وعنايته أما المخلص فذا يعني في طيلة حياته في مشاكل مع الشيطان وقد يدرك اليأس والإحباط في كثير من الجولات. فإما مخلص وإما مخلص فلعندما يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فالمخلص قد يغويه الشيطان فيفعل كبيرة من الكبائر فيظل قلبه منكسرا طيلة عمره يخشى أن يؤاخذ بهذه الكبيرة وقد رأينا من المخلصين مثلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من فعل بعض الكبائر كماعز رضي الله عنه لما زنى بالمرأة واءت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أصبت حدا فحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرأ الحد عنه قال لعلك قبل لعلك لمست إلى آخر قال لا بل زنيت فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجم رآه يسرح في الجنة حيث يشاء وكذلك المرأة الغامدية التي زنت فهذه المرأة جاءت التي زنى بها ماعز جاءت المرأة فالنبي عليه الصسام برضو قال لها ذلك قالت لها له لعلك تريد أن ترددي ترددني كما ردت ماعزا إنها والله حبلة من الزنا يعني فانظر حتى المرأة استخدمت الضمير الغائب لم تقل أنا حبلة من الزنا ولكن قال إنها والله حبلة من الزنا لأن الزنا عار فقال لا حتى تلدي ولدت قال لا حتى ترضعي رضع قال حتى تفطمي فانفطم فلما جئ بها ورجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر برجمها يعني فسبها خالد ابن الوليد لما ضربها بحجر على رأسها فانبجس الدم من رأسها فيعني وصل إلى ثياب خالد فلعنها خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم كيف وقد جادت بنفسها لله عز وجل فهؤلاء من المخلصين ها من المخلصين انسان المخلص ممكن يفعل كبيرة من الكبائر وتكون هذه الكبيرة هي رائده إلى الجنة رب معصية أورثت ذلا وانكسارا ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا رب معصية أورثة ذلا وانكسارة سن يفعل المعصية فلا يزال يخاف منها ويضعها أمامه ويعمل من الأعمال الصالحات حتى يبرأ من إثم هذه المعصية فلا يزال يتقلب من طبق إلى طبق ومن مرحلة إلى مرحلة حتى يلقى الله عز وجل وهو في ارتفاع بخلاف الذي يطيع دائما فقد يدل بعمله ويتصور أنه ما عصى الله تبارك وتعالى فينطح مركبه الجرفة فيغرق وقت الصعود كما سنذكره بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى فأنت إذا شعرت بهجير المشتهى وخلاص لم تستطع أن تدفع ذلك عنك فعليك بما عنده الري الكامل وهو رب العالمين تبارك وتعالى أو صوت انامل الرجاء وانت في هجير المشتهى ما يصلح ان تستصحب التر... الترهيب ليه لان الترهيب صوت الترهيب قد لا يمنعك بل يطمعك صوت الرجاء وده الكلام ده بيختلف من شخص الى اخر لا اقول ان هذا قانون هناك عبد إذا ذكر النار امتنع وهناك عبد إذا ذكر نظر الله إليه حجبه الحياة يعني على حسب يعني ما عندك من التعظيم لله عز وجل شوف الترغيب هو الذي يمنعك أو الترهيب هو الذي يمنعك لكنك إذا اتجهت بقلبك إلى من عنده الري الكامل أورثك إما كراهية الذي ستقبل عليه زي مثلا إيه؟ كالذين ينهمكون في طلب الدنيا بما يزيد عن حاجتهم بأضعاف مضاعفة وليست هذه دعوة إلى الفقر حتى لا يفهم بعض الناس كلام خطأ الذين يجمعون من الأموال المليارات ولا ينظرون أيجمعونها من حلال أم من حرام كما تكلمت قبل ذلك عن مسألة البرصة مثلا جماعة اللي هم بيتهدوا في أكل أموال الناس بالباطل يرفع الأسهم وبعدين يقع كثير من الصغار أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة يقع في خسارة فادحة والمكسب يصب في جيب رجل واحد من المتمهرين اللي هم الأصحاب النظر في أكل أموال الناس بالباطئ عندهم فقه في البسألة دي فأنا أريد أن أقول لهؤلاء الذين يفعلون هذا أو يفعلون غيره من المحرم في جمع الأموال هذه الأموال إلى من تتركها تتركها لمن لن يترحم عليك وتسأل عن كل مليم فيها يا وما وظيفة المال قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول ابن آدم مالي مالي كل ما تكلمه يقولك فلوسي أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وكثير من أصحاب الأموال يكلمونك وهم يلبسون المال لما بيكلمك بيكلمك من منطلق قوة انت مين ومعك كام هو دامي قياس الناس عندهم مالي مالي فقال عليه الصلاة والسلام وهلك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت وقال صلى الله عليه وسلم من كان عنده قوت يومه من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذاف كل ما شئت فلن تملأ أكثر من معدتك والبس ما شئت فلن تواري أكثر من جسدك آدي الدنيا فهذا الذي يقبل على الدنيا يأخذها من حل ومن حرام أنا أسوق له هذا الحديث حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي رواه الإمام عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ورواه بن حبانة والحسين المروزي في زوائد زهد بن المبارك وابن أبي عاصم وغيرهم من أهل العلم قال صلى الله عليه وآله وسلم ضرب الله مطعم ابن آدم مثلا للدنيا لئن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير آدي الدنيا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام عايز تعرف الدنيا صح انظر إلى طعامك لئن قزحته قزحته يعني وضعت عليه التوابل والبهارات والكلام ده لدرجة أنك أنت خلاص لما تشم الأكل حتتهبل عشان تأكل وتقبل عليه نهما لئن قزحه وملحه انظر إلى ما يصير هذا الطعام الذي أكلته وأنت بغاية الشهوة فالدنيا هكذا إذا أقبلت على المرء وهبته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه إن شاء الله عز وجل وقدر أن نلتقي معكم مرة أخرى والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زاداً